عايزين نتكلم النهاردة ان شاء الله عن علاقة الانسان بنفسه علاقة الانسان بنفسه اسوأ ما يمكن ان يتعرض له انسان ان يكون عدو نفسه ان يكون عدو نفسه انه هو يضيع نفسه وليس ان الشياطين تضيعه او ان الاخرين يضيعونه لكن هو بيضيع نفسه الطريقة التي ينظر بها الى نفسه او يتعامل بها مع نفسه بيضيع نفسه زي ما قال السيد المسيح من وجد نفسه يضيعها من هو اللي بيضيحه من وجد نفسه يضيحه اللي يجد لذاته اللي يجد رغباته اللي يجد مشيئته الخاصة اللي يجد راحته في الدنيا اللي يجد شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة إنسان بيضيع نفسه ولذلك نتهيأ من الصلوات الهامة التي ينبغي أن يصليها الناس إن الواحد يقول نجني يا رب من نفسي إحنا بنقول نجيني من الناس الأشرار ونجينا من الاعداء الخفيين والظاهرين كويس ان الواحد يصلي ان ربنا ينجيه من نفسه من افكاره ومن رغباته ومن شخصيته ولذلك السيد المسيح قال من لا يبغض اباه وامه من اجلي وبعدين قال ويبغض حتى نفسه يعني يقف ضد هذه النفس اللي بتتعبه تأكدوا ان الانسان لا يستطيع ان يضره احد من الخارج مثلما يضر نفسه وذي عبارة قالها القديس يوحنا ذهبي الفم قال لا يستطيع أحد أن يضر انسانا ما لم يضر هذا الإنسان نفسه ربما تقوم عليك حروب كثيرة من الخارج لكن إذا كانت نفسك معك نفسك معك مش ضدك تنتصر على كل الحروب الخارجية لكن اذا نفسك من جوه خانتك تضيع تماما تضيع تماما الا لو انت شالتك النعمة لان نفسك هي اللي ضدك كل واحد يحاول ان ياخد باله من نفسه يشوفها ماشيه معاه ولا ضده يا ريت تبحث افكارك معاك ولا ضدك افكارك معاك ولا ضدك رغباتك معاك ولا ضدك وقتك معاك ولا ضدك نفسك معاك ولا ضدك جايز نفسك تريد ان تكبر فتضيعك نفسك تريد ان تكبر فتضيعك او نفسك تريد ان تظهر وتبان وتتمدح فتضيعك او نفسك تريد انها تتبرر امام الاخرين فتضيعك كثير من الناس اللي بتضيحهم نفسهم مسكين الانسان الذي سقوطه لا يحتاج الى حروب من الخارج لان نفسه ساقطة من الداخل بدون اي حرب خارجية الشيطان لا يحتاج ان يبذل فيه مجهودا لأنه هو بيخرب نفسه من جوه إنسان عدو نفسه كثير من الناس من هذا النوع إنسان عدو نفسه ولهذا نحن نحتاج بين الحين والآخر أن نجلس إلى أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا وأن ندين أنفسنا نجلس إلى أنفسنا ونحاسب أنفسنا وندين أنفسنا وإذا أدنت نفسك أنقذت نفسك ما أكثر الذين يبررون زواتهم ويرضى عن نفسه وهو محتاج إنه يبكي تروحه ولذلك قال القديس الأنبى أنتونيوس في أن يذكر الإنسان خطياه قال إن دلنا أنفسنا رضي البيانان وقال أيضا إن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله إن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله وإن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله إن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله وإن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله وما أجمل قول القديس مكاريوس الكبير احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك او ذلك المتوحد الذي سأله بابا ثاوفيلس 23 عن اعظم الفضائل التي اتقنوها في جبل نترية فقال صدقني يا ابي لا يوجد افضل من ان يرجع الانسان بالملامه على نفسه في كل شيء نحن نحتاج الى ان نلوم انفسنا وندين انفسنا ونحكم على انفسنا ونقف أمام الله كخطاء وأمام الناس كخطاء وأمام أنفسنا كخطاء عشان كده بقول نجلس مع أنفسنا وندين أنفسنا لأن في إنسان بيجلس مع نفسه لكي يجلس مع المجد الباطل ولكي يجلس مع الافتخار ولكي يرضى عن نفسه او ترضى نفسه عنه ده بيضيع روحه ده بيضيع روحه اجلس مع نفسك وقل انا غلطان واجلس مع نفسك لكي تجعل نفسك تجلس مع الله اجلس مع نفسك لكي تجعل نفسك تجلس مع الله احيانا لا نستطيع ان نجلس مع انفسنا لاننا مشغولون بالاخرين كل وقتنا عن الاخرين وكل أحكامنا عن الآخرين وكل إدانتنا هي للآخرين وكل غضبنا هو على الآخرين في واحد من الإدسين قال كويسة ربنا وضع القوة الغضبية في الإنسان لكي يغضب على نفسه هو ده الوضع الطبيعي وليس لكي يغضب على الآخرين لأن غضب على الآخرين خروج عن طبيعة الغضب المقدس أو يغضب على الخطية ذاتها سواء كانت في نفسه أو في الآخرين يغضب على الخطيئة يحتاج الإنسان أن يحاسب ذاته زي ما أردت في البستان إن إحنا لازم كل يوم نجلس مع أنفسنا ونرى ماذا فعلنا مما يرضى الله وماذا فعلنا مما لا يرضى الله إيه اللي عملناه الناس بيحبوا أنفسهم محبة خاطئة الناس بيحبوا أنفسهم محبة خاطئة عايز تحب نفسك محبة روحية حقيقية فكر في أبدية نفسك الأبدية فكر في أبدية فكر في اعداد نفسك لهذه الابديه فكر في ربط نفسك بالله وتقريب نفسك من الله ده اللي عايز يفكر في نفسه لكن اللي يفكر في نفسه لكي يرضي ذاته متعبدي لا تحاول ان ترضي نفسك في شيء لذلك من الفضائل قهر النفس انك تقهر نفسك انك تنتصر على نفسك سليمان الحكيم بيقول ان الذي يحكم نفسه خير ممن يحكم مدينة لكن تحاول ترضي نفسك ده ما ينفعش الكلام ده أبدا انتصر على نفسك حاول انك انت تبحث عن ضعفاتك لكي تصلحها وليس عن النقط الجميلة في حياتك لكي تفتخر بيها لا تفتش عن ضعفاتك عشان تصلحها السفينة التي تحيط بها الامواج من الخارج لا يمكن ان تؤذيها الا اذا وجد ثقب في السفينة تدخل منه المياه فالمياه التي في الخارج لا تؤذيك. لكن اذا دخلت المياه الى داخل نفسك تتعبك فانظر هل توجد ثقوب داخل نفسك تدخل منها الخطية؟ هل توجد اماكن غير محصنة في نفسك بيقتحمها العدو رمم في ثقوبك لكي لا تقوى عليك الأمواج ورمم في أسوارك لكي لا يهجم عليك العدو هجمة تابك ولكي تستطيع أن تقول لنفسك سبحي الرب يا أورشليم سبحي إلهك يا صفيون لأنه قوى مغاليق أبوابك وبارك بنيك فيك وجعل تخومك في سلام قوى مغاليق أبوابك في إنسان نفسه فتحه على اللي رايح واللي جاي أبوابه غير مغلقة أي فكرة ممكن تخش جواه وأي شهوة ممكن تخش جواه وودان فتحة أي كلام ممكن يخش جواه وممكن يعشش جواه وممكن يؤثر عليه من الداخل زي احد الامثال الشرقية تقول أنت لا تستطيع أن تمنع الطير أن يحوم حول رأسك لكن تستطيع أن تمنعه من أن يعشش في شعرك دور على نفسك الله سوف لا يسألك في اليوم الأخير عن الآخرين كيف يعيشون لكن هيسألك عن نفسك ازاي نفسك سلكت حسنا وازاي نفسك كانت بركة للاخرين جايز لا يسألك عن اخطاء الاخرين لكن ربما يسألك عن مدى مجهودك الشخصي لانقاذ الاخرين شوف نفسك حالتها ايه هل هي ضعيفة ساقطة ولا يدوبك ماشي على رجليها ولا بتقدر تعين الاخرين ايضا فكر ايضا هل نفسك فيها امراض وأمراض معدية ممكن أن تصيب الآخرين وتتلفهم الأمراض على نوعين في مرض ممكن يفتك بالإنسان في الداخل لكن ما بيعديش غيره وفي مرض لا يكتفي بأن يمرض الإنسان انما ينتقل منه الى الاخرين ايضا فهل انت عندك هذه الامراض المعدية هل افكارك الخاطئة لا تكتفي بها انما تصبها في ازان الاخرين هل ضعفاتك لا تكتفي بها انما تلقي حملها على الاخرين ايضا هل أنت لا تكتفي بأن تسقط وإنما تعثر غيرك معك هل نفسك نفس خطرة في إنسان في حاله أخطاء لنفسه وفيه انسان مش في حاله زي خطايا اللسان مثلا حاول انك انت تربي نفسك تهزبها تؤدبها سعيد الانسان اللي بيؤدب نفسه لقد تأثر الأنبى إسحاق أب جبل القلمون تأثر كثيرا حينما سمع الراهب نيصائيل الشاب الصغير يبكي ذاته بينما ما كانش ليه خطايا يبكت نفسه عليها بالشكل ده لكن كان شديدا جدا في تبكيته لنفسه يريت واحد يقدر يجمع تبكيت القديسين لأنفسهم صدقوني موضوع طويل جدا تبكيت القديسين لأنفسهم اللي يقرأ قصة الأنبى موسى السائح وتبكيته العجيب لنفسه يجد كلام شديد وهو يقول الويل لك يا نفسي لما فعلت كذا وكذا الويل لك يا نفسي لما شفتي لما قلتي لما عملتي بكت نفسه اللي بيلزز نفسه بيضيع روحه ويجي ربنا يقوله في اليوم الاخير انك انت استوفيت خيراتك على الارض استوفيت خيراتك لكن اللي باستمرار بيبكت في نفسه لا يعطي نفسه كل ما تطلب بيحرمها في الاكل في الشرب في الراحة بيربيها على الصهر على الصوم على العفة على نقاوة الفكر نقاوة القلب نقاوة اللسان هو ده اللي بيحب نفسه صحيح اللي بيدرب نفسه مولس الرسول بيقول ادرب نفسي تدربت ان اشبع وان اجوع تدربت ان اشبع وان اجوع ان اكتفي وان استفضل بيقول لنا الحواس مدربة بيدرب في روحه واحد بيستلم نفسه كده وزنه أخدته من ربنا ويحاول يغربل في نفسه يطلع منها الزوان ويطلع منها الطين يوقف نفسه أمام الله كما هي ويبكتها امام الله ويبكتها امام أبل الاعتراف ولا يحاول ان يبرر نفسه في شيء في المجميلة خالص قربت عن احد القديسين بيقول عن الراهب تعبير عجيب شوية ناخد روحه وبلاش نص بيقول يظلم نفسه في كل شيء يظلم نفسه بلاش تظلم نفسك لكن على الاقل لا تدلم نفسك ولا تبرر نفسك انما كن حازما مع نفسك حازم وحكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليه لهذا في انسان يعطي عقوبات لنفسه يفرض عليها عقوبات ويفرح ان اتته عقوبة من الاخرين او اتته تجربة من الله يقول هذه عن خطيائي وبهذا يوصل نفسه الى الانسحاق والاتضاع وبتوبيخه لنفسه يوصلها الى التوبة ويصلح ذاته لكن انسان خطاياه تبقى فيه كما هي يبقى بضيع روحه او خطاياه تزيد وبيضيع روحه او انسان يخش في خطايا جديدة ما كانش يعرفها قبل كده وبيضيع روحه دور على نفسك انت بتعمل فيه ايه وقيس نفسك بمقياس المثالية التي قدمتها لنا سير القديسين بلاش اقول لك كونوا كاملين او كونوا قديسين اللي موجودة في الكتاب اقول لك المثالية العملية التي قدمها لنا القديسون في حياتهم قيس نفسك وشوف انت فين وان وجدت نفسك في الموازين الى فوق قول امتى امتى هصلح روحي امتى هبتدي امتى اسلك كما يليخ بالدعوة التي دعيت اليها امتى اسلك في السيرة الملائكية امتى ووبخ روحك ومن ضيع نفسه من أجل يجدها الذي يقص على نفسه هنا إنما يحفظها لحياة أبدية والذي يكون حازما مع نفسه هنا عندما ينقذها من الوقوف في خجل يوم الدينون العظيم يا ليتنا نكون اصدقاء حقيقيين لانفسنا بالمعنى الروحي وليس بمعنى ان الانسان يمتع نفسه متعة باطلة في هذا الزمان الحاضر يفقد بعدها ابديته ويجد ان اياه مضاعد واحد من الناس قال تعبير جميل خالص قال ان الذين في الجحيم يشتهون دقيقة واحدة من حياتنا التي على الارض والدقيقة دي يمكن يغيروا فيها حياتهم ويقدموا فيها توبة ويعملوا فيها حاجات كثير ونحن نشكر الله ان عندنا دقائق كثيرة وربما ساعات وايام ولكن المهم هل احنا بنستغلها من اجل انفسنا ولا لا من اجل خلاص انفسنا من اجل نمو انفسنا من اجل نقاوة انفسنا وليس من اجل تبرير انفسنا او متعة انفسنا ربنا يعطينا ان احنا فيما نجلس مع انفسنا نجلس في حضرة الله او نجلس مع انفسنا لنجعل انفسنا تجلس مع الله الذي له المجد الان و الأبد الابد امين